أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فقال المصنف رحمه الله تعالى الغسل الغسل في الاصطلاح تعميم جميع البدن بالماء الطهور على وجه مخصوص تعميم جميع البدن بالماء الطهور على وجه مخصوص وهو من محاسن دين الإسلام دين المظافة والنزاهة مجبات الغسل ستة اولا خروج المني دفقا بلذة من رجل أو امرأة استمناء أو جماعة أو احتلاما خروج المني دفقا بلذة من رجل أو امرأة سواء كان هذا إذا استمنى والاستمناء الطلب خروج المني والاستمناء محرم إلا عند ضرورة زي جماعة بيعملوا تحليلات فهو يجي يقول له اعمل التحليل مثلا على المني عشان لو كان فيه أي إشكال عنده أو إذا كان عند. اجتماع ضررين يكون هو أخفهما بمعنى إذا كان الإنسان يخشى ان يقع في الزنا ويخشى أن يقع في الزنا هذا يعني خلاص حيزني مش هو يعني بدماغه يقول لا أنا, لا أنا خايفة نفسي عم فأصنع مثل هذا الأمر فهذا أمر قبيح لأن الله عز وجل قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو المهم استمناء أو جماعا او احتلاما اذا خروج المني في يقظة او في النوم موجب للغسل الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء يعني انما الغسل من خروج الماء الماء الثاني هو المني عن ام سلمة ان ام سليم قالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة غسل اذا احتلمت قال نعم اذا رأت الماء ان الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة غسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء وتشترط الشهوة في اليقظة دون النوم علشان يعرف فرق أنه يخرج, يخرج بشهوة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة فإن لم تكن حاذفة فلا تغتسل كلمة الحذف معنها الرم يعني إذا خرج منك الماء هكذا يعني المنيه فاغتسل من الجنابة فإن لم تكن حاذفة فلا تغتسل وهو لا يكون بهذه الصفة يعني خروجه على هذه الصفة إلا لشهوة يعني إذا خرج المني لغير شهوة لمرض أو يقوله مثلا أصابه نوعا من البرد فلا يوجب مثل هذا الغسل فهمتوا الكلام ده إذا خرج لمرض عنده خلل معين في جهازه التناسلي فهذا الخلل يخرج بسببه المني وما يخرجش الشهوة طالعشا كده حنا أقول ما إيه؟ خروج المني ضفقا ما يحصلش أنه يخرج ضفقا كده إلا في حال الجماع أو الاستنها فمن احتلم ولم يجد الماء فلا غصل عليه يعني إذا رأى أنه يجامع امرأة أو رأى شيئا أثار شهوته في منامه ثم هو عندما كشف على ثوبه لم يجد شيئا أما من وجد الماء ولم يذكر احتلاما يحصل العكس بقى أنه يرى المني يرى الماء ولا يتذكر أنه رأى شيئا وبيحصل الكلام ده عادة لأنه تبقى فيه شيء يعني من الجسد يبقى مختزن هذا المني في جسده فله فترة لا يتجاوزها بالشرط أنه هو يحتلم بمعنى أن يرى شيئا في نومه إذا وجد الماء عليه الغسر قالت عائشة رضي الله عنها سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامه فقال صلى الله عليه وسلم يغتسل وسئل عن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل فقال لا غسل عليه فقال لا غسل عليه الحديث الرهوة المذي وأبو داود وصحافه الألباني عرفتوا كده؟ يبقى أول حده خروج المنية في اليقظة في او في النوم خروج المنية ده يكون بفقا سواء كان من رجل او امرأة يكون بلذة بشهوة سمناء جماعا احتلاما الامر الثاني اللي يسموه الاكسال وهو تغييب يعني صفة الجماع تغييب حشفة الذكر رأس الذكر هذا في الفرج فرج المرأة ولو لم ينزل اذا جامعها فلم ينزل بنسموه الاكسال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الامام مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها أي جامعها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل إذن الجماع الجماع أنزل أو لم ينزل مجرد تغييب الحشف الذكر في الفرج وهي صفات الجماع ولو لم ينزل هذا يوجب الغسل هذا يجب الغسل بعض الاحكام دي للأسف بعض الناس لا يعرفها هو فاهم انه يستسل لو خرج منه المني فقط ليس كذلك ثالث حاجة اذا مات المسلم وجب غسله ليس كذلك الا شهيد المعركة في سبيل الله فان الشهداء يكفنون ويدفنون حيث يقتلون اذا مات المسلم الا شهيد المعركة في سبيل الله وجب ايه غسله الامر الرابع اسلام الكافر اسلام الكافر والحديث رواه النسائي والترمزي وأبو داود عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر أما السدر هذا فزيادة في إنقائه نحن الضواتي يعني ممكن يستخدم حاجة يغتسل طبعا بالماء تماما يعني السدر دا عمل نحن الضواتي جدا زي مية الورد يعني زيادة كده بتدي رائحة طيبة في الماء الآن إذا أراد أن يختصل ويختصل بصبون مثلا أو بنحو هذا لكن لازم يعمم بدنه بالماء فقط ماشي الأمر الخامس الذي يوجب الغصف الحيض انقطاع الحيض والنفاس يوجب الغصف لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي والنفاس كالحيد بالإجماع والنفاس كالحيد بالإجماع يبقى اخذنا كل نقطة من هذه النقاط الموجبة للغسل اخذنا الاحاديث الوردة في هذا الباب يبقى الحيد هو الورد في النص والنفاس قياسا عليه إجماعا اعرفتم؟ طيب يبقى انقطاع الحيد والنفاس موجب للغسل وسيأتينا في باب الحيد والنفاس ايه هي حاجات اللي بتعرف بيها المرأة الطهر من الحيد طيب صفة الغسل المجزئ فكذلك في الوضوء قلنا في صفة مجزئة اللي هي الاركاة وفي الصفة الوردة عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي بتبقى فيها كمان السنن المستحبة ان يسمعها الانسان ليكون على صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم او على صفة وضوء صفة الغسل المجزئ ايه ان ينوي يعني عندنا ركنين الركن الاول انية أن ينوي الغسل اثنين أن يعمم بدنه بالغسل مرة واحدة يبقى تعميم البدن كله بكل ما فيه يعني مثلا أماكن تحت إبطه مثلا سراته هذا كله يعمم بدنه به يبقى أركانه أركان الغسل كام؟ اثنين النية لحديث النمل أعمل بالنيات وتعميم البدن بالماء صفته الكاملة أن يلوي الغسل ثم يغسل يديه ثلاثا ثم يغسل فرجه وما لوثه وما يحيط فرج ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يروي رأسه ثلاثا ويخلل شعره بيده ثم يغسل بقية جسده مرة واحدة ويتيامن ويدلكه يبدأ باليمين بعدين باليسار يقسم جسم كده فيه على خسمين يقسم الجزء الأيمن ثم الجزء الأيصر ولا يسرف في الماء هذه الصفة الغسل الكاملة وقد ورد عن أمنا ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثتني خالتي ميمونة رضي الله عنها قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة اولا خذوا بالكواهين هذه فضيلة من فضائل أمهات المؤمنين لماذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم تصع هذا أمر من الأمور من كان سوف يدلنا على مثل ذلك لما تبقى هي شافت وشافت النبي تصرفي إزاي لما النبي يقول حاجة لا شك غير لما حد ينقل صفة فعله صلى الله عليه وسلم فهذا أمر من الأمور أنهم كانوا يطلعون على الخفايا ومش معقولة هيبقى في شخص ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم في كل لحظاته إلا زوجة هتشوفوا بقى في البينامي ازاي بيسحل ازاي بيتكلم ازاي بيأكل في بيته وبيعمل ايه كل التصرفات دي فمطلوب انه يبقى عندنا عجب غفير عشان ينقلونا الكلام ده عشان لوحدة نسيت حاجة تانية تقول فهذا احد الامور التي من اجلها كان هذا التعدد في حق النبي صلى الله عليه وسلم سيدة ميمونة رضي الله عنها امنا ميمونة قالت ادنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجناب فغسل كفيه مرتين أو ثلاثة ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم درب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملأ كفه ثم غسل أرسائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده تهمين هذه الصفة التي وردت في غصل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم فالسنة أن يتوضأ المسلم وضوءه للصلاة قبل الغصل فإن اغتسل ولم يتوضأ قبله او أتى بالوضوء قبل الغصل فإنه لا يشرع له الوضوء بعد الغصل أن الغصل يدخل فيه الوضوء يبقى كده الطهارة الكبرى تغني عن الطهارة الصغرى عندنا حديث اخر حديث عائشة برضو هي وصفت لنا صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم بتقول ايبا الحديث ايضا متفق عليه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتفر من الجوناب يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضع وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ أي استقصى يعني خلاص كده غمر شعر رأسه بالماء حفن على رأسه ثلاث حفنات إيه واخدت بالك الأول بيعمل إيه بيفتح كده إيه أماكن أصول الشعر ومعدين النبي صلى الله عليه وسلم يروح واخدوا شوية ثلاث حفنات من مياه يحطهم على رأسه ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه آه هنا ما قالتش بقى أنه بدأ بالأيمن ثم الأيصر لكن أخذوه من الحديث التيامن اللي احنا كن نستقلين وش كان يعجبه التيامن في تنعوله وترجله وفي طهوره صلى الله عليه وسلم يبقى كان يبدأ بالجزء الأيمن ثم الأيصر طيب المرأة هل تنقض شعرها في الغسل من الجنابة امرأة شعرها عملا بطاير ماشي هل تنقض شعرها لا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة ويلزمها ذلك في الغسل من الحيط فقد أقول بقى التفريق من بين الأمرين لو كان الغسل من جنابة ما يلزمهاش إذا كان من حيد يبقى تفكي شعرها عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي عملاي ضفير ريع أفأنقضه لغسل الجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحسي على رأسك ثلاث حسيات ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين أولا غسل الجنابة لأنه قد يتكرر عشان لا يشق عليه انما غسل الحيض او غسل النفاس هذا مرة في الشرش وعن عائشة رضي الله عنها ان اسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال تأخذ احدى كل ماءها وصدرتها ماشي. الماء والناء والصدر اللي هو كانوا بيستخدموه محل للبأس الصبون من باب التنزيه ومن باب الماء يكون فيه رائحة جيدة ماءها وصدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلقه دلكن شديدا حتى تبلغ شهون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة من المسك يعني ممسكة يعني تاخد حكة قطن كده فتطهر بها علشان ما تبقاش رائحة الحيض وما يكونش لها أثر فقالت اسماء كيف تطهر بها فقال سبحان الله تطهري بها فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك فالنبس السلام استحية يعني استحية من مثل هذا فقالت عائشة لا تتبعين لها أثر الدم افهمي بقى وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيد عليها الماء فهذا الحديث صريح في التفريق بين غسل المرأة من المحيط وغسلها من الجنابة حيث أكد على الحائط أن تبالغ في التدليك الشديد والتطهير ما لم يؤكد مثله في غسلها من الجنابة كما أن حديث المسلمة دليل على عدم وجوب المقض في غسل الجنابة إذا أخذنا الدليل الدليل حديث المسلمة ده الدليل على أنها ما تنقضش شعرها في الجنابة وفي غسل الحيد عندنا الغسل من الحيد قلنا حديث أسماء في مبالغة في مثل ذلك والأصله نقد الشعر لتيقن وصول الماء إلى ما تحته إلا أنه قد عخي عنها في غسل الجنابة لتكرره ووقوع المشقة الشديدة في نقضه بخلاف غسل الحيد فإنه في الشهر مرة طيب هل يجوز للزوجين أن يغتسل معا في مكان واحد نعم ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه بقول عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان خلاص يحرم على الجنوب إيه بقى الذي يحرم على الجنوب واحد الصلاة اثنين الطواف بالكعبة ثلاثة مس المصحف أربعة الجلوس بالمسجد فإن توضأ فله الجلوس يبقى فيه أربع حاجاته الصلاة الطواف بالكعبة مس المصحف الجلوس بالمسجد يجب غسل الجمعة على من به رائحة كريهة ويستحب لغيره مسألة الاختصال في يوم الجمعة عندنا حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال وهذا الحديث متفق عليه قال غصل الجمعة واجب على كل محتلم غصل الجمعة واجب عليك على كل محتلم طيب احنا مجناش له قلنا انه الجمعة تبقى من حاجات اللي توجب الغصف انه الام الجمعة يبقى ياجب الحديث بيقول واجب على كل محتلم اختلف العلماء فقال بعضهم غصل الجمعة واجب ويأسم تاركه و ممن قال بنسب ذلك أبو هريرة ولم يصرح بالتأثيم وأبو سعيد الخدري كذلك وعمر بن سليم والحسن البصري وهو رواية عن إمام مالك واحمد لكنها ضعيفة غير مشهورة عند الإمام أحمد وهذا قول ابن حزم الظاهري حديث وصل اليوم الجمعة ويجب على كل المحكلم حديث انتفق عليه حديث ابن عمر من جاء منكم الجمعة فلي اقتصد الأصل في الأمر أنه هو الوجوب وحديث أبي هريرة مرفوعاً حق على كل مسلم أن يغسل في كل 7 أيام يوماً يغسل رأسه وجسده حق على كل مسلم ظاهرها الوجوب أن يغتسل في كل 7 أيام يوماً يغسل رأسه وجسده قال الأمر في هذه الأحاديث ظاهره الوجوب ولفظ واجب في حديث أبي سعيد ولفظ حق في حديث أبي هريرة من الفضل الوجوب يبقى واكد ومن حتطلعوا من الموضوع ده كذلك لما فهاش كلام ده واجب. القائلون بأن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب هذا ذهب إليه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود وابن عباس وذهب إليه عطاء وهو قول الإمام أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم وهذا قول جمهور العلماء جمهور العلماء على أن غسل الجمعة مستحب طب إيه الدليل؟ الدليل حديث أبي هريرة قال بينما بين عمر يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان فعرض به عمر فقال ما بال رجال يتأخرون بعد النداء فقال عثمان يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أخبرت قال والوضوء أيضا أولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل قالوا فلو كان الغسل واجبا لألزمه عمر بالرجوع والاختسال ولما أقره على الجلوس الخطبة بلا غسل هذا ما قاله الشفعي ورحمه الله في الرسالة الحديث الأفصح في مثل هذا حديث سامر بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل يبقى خلاص هذا الحديث رواه أبو داود والنساء والترمزي وحسنه لكن دار خلاف بين العلماء في تصحيحه وتضعيفه فذهب بعضهم إلى أنه حديث صحيح صريح في عدم نجوب الغسل وده نص في محل النزاع يقولوها العلماء لما يلاو نص يخرجنا من الخلاف خلاص النص يقول له أنه اللي يتوضى خير وبركة اللي يقسل يبقى غسله أحسن قال المجيبون هذا حديث ضعيف وضعفوه وقال المستحبون لا نعلم لكم بذلك قولا الخلاف وقع فيه العلماء مختلفين في سماع الحسن البصري من سامرة بن جندق سماع الحسن الحديث حديث سامرة سيدنا سامرة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من رواية من الحديث ده الحسن عن سامرة المجبون بيقوله هذا من رواية الحسن البصري عن سامرة وهو لم يسمع منه غير حديث العقيقة في حديث واحد بس هو ذا اللي احنا ممكن نقول أنه هو سمع منه إنما كان يحدث عن صحيفة أخرجها له أبناء سامورة فيبقى كده ما فيش اتصاد السند ما بين سامورة ومبين الحسن كان ينقلوا لا ممن أثبت سماع الحسن من سامورة من الأئمة الإمام البخاري والترمزي والحاكم وعلي بن المديني هؤلاء أئمة كبار في إثبات سماع الحسن من سامورة ثم قالوا وهناك شواهد على هذا الحديث تقويه وأتوا بمجموعة من الشواهد تقوي هذا الحديث فالحديث بهذه الشواهد صحيح قال المجبون نحن نقول بقى منظرة وما تصنعون بأحادث الوجوب وهي أقوى إسنادا يعني إذا حطيتوا الحديث ده مع الحديث ده الحديث اللي بتقوله واجب وحق الحديث المتفق عليها وأحادث قوية جدا فهتجيبوننا حديث مختلف عليه وناس قالت آه وناس قالت لا ساعة ما نوزن يبقى الحديث القوية هي اللي ينبغي أن يؤخذ بها قال المستحبون هذا عند تعذر الجمع بين الحديث آه ماشي نقدم نحن عندنا قانون بقى قانون اسم التعارض والترجيح أول حاجة عندنا حديثين حديث بيقول واجب وحديث بيقول مستحب طب أجمع بينهم ينفع أجمع بينهم أول حاجة أحاول الجمع لو أمكنني الجمع لا أعدل إلى غيره ما أمكننيش الجمع يبقى كده أرجح أرجح ما بين واحد من الاثنين ممكن يكون الترجيح ده عن طريق بقى نشوف حيث القوة والضعف ممكن يكون الترجيح ده انه يكون احد هذين الحديثين منسوخ والثاني هو نسخه وهكذا لهم قانون متبع يسمونه قانون التعارض والترجيح والمثال تحت الكلمتين دول امور كثيرة جدا وتفعاد كثيرة جدا يذكرونها في كتب وصول الفرطة ايه بقى قالوا نحمل حديث غسل الجمعة واجب وحق وما شاكلها على تأكيد الفعل هو يا جماعة كلمة واجب معناها بالمعنى المصطلاحي الأفلاث دي حارثة بعض النبي صلى الله عليه وسلم لم تقفش قدام اللفظ فتقول إيه ده النبي قال واجب فتتقى واجب لا واجب وفرض والمصطلحات دي كلها ومنذب ومستحب وما شابه دي ألفاظ حارثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فمعنى هنا واجب يعنيه يعني ده أمر النبي صلى الله عليه يعني آكد في حق المسلم أن يغتسل يوم الجمعة ويحمى الحديث سمر على صرف الفعل عن الوجوب إلى الاستحباب فنقول غسل الجمعة سنة مؤكدة في حق كل محتلم قالوا لهم طيب الأمر لا يصرف عن الوجوب إلا لقارينة وما عندكم إلا حديث سمر وده مختلف في صحيته فلا ينبغي أن يكون قريبنا صارفا قالوا ليس حديث سامرة هو القرينة الوحيدة الصارفة بل هناك قرأة أخرى قالوا لهم هاتوها قالوا لهم شوف حديث عثمان أقرار عمر له على عدم الغسل لأنه لو كان واجبا لأمره عمر بالرجوع لاختصال هذه قرينة قال المجيبون هذا حديث حج عليكم لأنه لو لم يكن الغسل واجبا لما قطع عمر خبطه وعرض بعثمان شفت الناس بأم يتفكر زي أنا أصبها علشان تشوفوا كيف يفكر الفقهاء وما كان شلامه على عدم الغص قالوا لا بل ان عمر يسأله عن السنة المؤكدة كما ثبت في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وقال لسليك الغطفان قم فصلي ركعتين وصلاة ركعتين تحية المسجد ليست واجبتين يبقى النبي اتحل لسنة يبقى اذا كان النبي عمل كده يبقى عمر كيف يكون قال المجيبون وهل من قراءة اخرى قال المستحبون نعم عندنا حديث أبي هريرة من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى النبي قال له من توضأ فأحسن الوضوء وهذا حديث متفق عليه فلو كان واجبا لقال نبيه سلم من اغتسل للجمعة فهذه قرينة صارفة أيضا لأنه لو كان واجبا ويأثم من تركه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وعندنا قاعدة بتقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة قال المجبون لعله كان قد اغتفل في الصباح ثم لما أراد أن يذهب للصلاة توبأ فقال من توبأ؟ قال المستحبون هذا هو التأويل الذي ليس عليه دليل بل الدليل على خلافه فظاهروا اللظ شانتوا لسه بتقولوا عايزين ناخد ظهر اللظ وحنمسك في حديث حق على المسلم وحديث واجب ايش معنى بقى في حديث توضأ رح تصرفينه فالظاهر اللفظ يدل على الاغتسال عند الذهاب والاتيان والرواح فعند البخاري اذا جاء الجمعة فليغتسر واذا راح احدكم الى الجمعة فليغتسر وعند الامام احمد وغيره من اتى الجمعة فليغتسر قال المجبون سلمنا لكم بهذه وفي هذا رد على الظاهرية الذين يقولون بان غسل الجمعة يجزئ ولو بعد صلاة الجمعة الزهرية يقول لك يختص بيختص ان شاء الله حتى بعد الجمعة لازم يختص بهم الجمعة قال المساحبون هناك قرينة ثالثة نجيب لكم دليل كمان يا عم القران بين الغسل نحن فاكرين لما كنا بنتكلم وقلنا فيه حاجة اسمها حاجة اسمها ايه دلالة الاقتران فاكرين من الحكة دي لما قلنا دلالة الاقتران ضعيفة لما كنا بنقول إنما القمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان قالوا القرينة الثالثة القران د إذا في حديث الذي رواه الإمام مسلم غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه السواك والطيب واجبين لا فكذلك الغسل أحر الدين الموجبون قالوا لا نسلم لكم بهذا لأن دلالة الاختران ضعيفة اختلف فيها الأصليون والراجح أنها ضعيفة ما لم يؤيدها أدلة أخرى الدليل على كده إيه كلوا من ثمره إذا أسمى وآتوا حقه يوم حصاده كل من ثمره إذا أثمر هو أنت أول ما يثمر واجب عليك ان أنت تقطف وتأكل لو ما كانتش يبقى حرام ولهذا أمر مباح كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده واجب بالزكاة فالأكل من الثمر مباح أو مستحق على أكثر الأقوال لكن إيتاء الزكاة واجب أحراضي أنت ستتكلم في دلات الاختران قولكم أن دلالة الاختران ضعيفة بإطلاق ليس بصحيح قالوا لماذا قال لأن الاختران نوعان بفوائد في الأصول وحاجات قولوا الحاجات دي تدون لأنها مهمة جدا قالوا الاختران نوعان اقتران بنسميه الاختران استقلالي واقتران يسميه الاقتران المشترك الاقتران الاستقلالي يعني دي جملة مستقلة ودي جملة مستقص زي الآية وفي؟ اقتران مشترك الجمل كلها مشتركة في المعنى فمثلا لما تقول اقتل زايدا واكرم بكرا اقتل زايدا واكرم بكرا ها تاني جملة تانية تاني لكنهما متغيرتان في الحكم والمعنى صح ده حكم حتى او ده حتى تانية فك obrig есть تقول я тебе اقتل زايدا اكرم بكرا اقتل زايدا Дه بقى إيه؟, ايه حكمه حراب وأكرم بكرا دا ممكن يكون مستحب يبقى لابنين بقى يبقى نقول أكرم بكرا دا رقر يحرم ولا نأكس يقول الأقصر زي دا دا واجد بكرا دا يبقى كذا لا انما لو اجتمعت الجملتين في لفظ اشترك في اطلاقه وافترق في تفصيله فهذا عند المحققين من الأصول بصبع كلام اجتماع جملتين في لفظ واشترك في الاطلاق يعني كلهم متعلقين ببعض فلما نرسى صلى من يول حق على كل مسلم ومع ذلك بقى ايه الثلاث جمل الجايين دولهم متعلقين ببعض انه اختسل ويستاك ويمس من الطيب فطالما اتعلقوا ببعض فقد اشترك الثلاثة في اطلاق لفظ الحق عليه فاذا كان حقا مستحبا في اثنتين فكان في الثالث الكلام ده كله مين بقى اللي جايبه ابن القيم في بجائع الفوائد ودي طريقة ابن القيم عادة طريق المناظرة هذه قلنا بقى إيه؟ يسنوا غسلوا الجمعة على قول الجمهور بعض الناس خرج من المسألة وقال لك إيه؟ إيه؟ يبقى واجب في من به رائحة كريهة علشان ده مكان حيثنى فيه المسلمين فيبقى ما يتأذوش به فقالوا يبقى يجب في حقه قلنا تفصيل المسألة والظاهر والله تعالى أعلم الراجح ان غسل الجمعة مستحب السنة أن يغتسل الإنسان بعد الجماعة ويجوز أن ينام الإنسان وهو جنب والأفضل أن ينام إلا بعد أن يغسل فرجه ويتوضأ لقول عيشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة أعرفته يبقى السنة النوية يغتسل بعد الجماعة مباشرة كسل أو فطر ما استطاعش يبقى ينام الإنسان ممكن ينام وهو جنب ممكن. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة يبقى بس من باب التنزف التنظيف لجسده لكن بطبيعة الحال هو كده لسه ما رفعش الجنان ويستحب لمن جامع أهله ثم أراد أن يعود أو أراد أن يطف على نسائه أن يغتسل بين الجماعين فإن لم يتيسر وضأ. فذلك أنشط للعود في ذلك حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طوفذ ذات ليلة على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه قال فقلت يا رسول الله هل تجعله واحدة؟ قال هذا أزكى وأطيب وأطهر صلى الله عليه وسلم خد أوتي يا نبيكم ما لم يقطاه أحد من الرجال قال صلى الله عليه وسلم هذا أزكى وأطيب وأطهر قال صلى الله عليه وسلم حب إلي من دنياكم الطيب والنساء فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يطوف على نسائه جميعا في الليلة الواحدة طيب من الاختالب المستحبة ايه ما الاختالب المستحبة واحد غسل الاحرام بالحج او العمرة هذا غسل مستحب الاغتسال للاحرام بالعمرة او الحج في هذا حديث زيد بن ثابت انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل والحديث رواه الترمذيه وحسنه الألباني يبقى الغسل الإحرام وسواء كان الإحرام ده بعمر أو بحج شكل النس بتنزل بقى عند الميقات ويبقى يدخلوا بقى الحمامة ويغتسلوا الاختصال إيه سنة طب صلاة ركعتين سنة بعد هذا الاختصال صلاة ركعتين ليست سنة وإنما يطل هاتين الركعتين اتداءا في وادي العقيق اللي هو لو أحرم من زيف حليفة يعني من أبيار عالي يعني لو هو دخل المدينة ممكت فيها ناس بقى جاين بر يكب بقى طائرة نزل المدينة الأول مهم يعني نزل المدينة الأول وحيحرم منها حيحرم من أبيار عابدي اللي هي ذي الحليفة فالنبي صلى الله عليه وسلم آتاه جبريل وقال قم فصل في هذا الوادي ركعتين يسمى وادي العفيق في هذه المنطقة في هذه المنطقة فتشرع هاتين الركعتين من المقاطة ذي الحليفة من قد أبيار ان يصلي فيهم بالذات دول يصلي فيهم ركعتين انما لو اي, أي حاجة تانية اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا صلي في هذا الوادي المبارك انما لو هو عايز بقى كده ياخد بقى إيه بحديث سيدنا, حديث سيدنا بلال ان هو بعد كل وضوء او بعد كل طهر انه هو يصلي بهم ركعتين بس ما يقولش ان دول ركعتين لا احرام اصلا تبقى دي بدعم حدث سينتم حاجة طيب يبقى الغسل الإحرام بالعمرة أو الحج اتنين غسل من غسل الميت هذا مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل وفي حديث ومن حمله فليتوضأ سنة سنة إنه من غسل ميتا فليغتسل لهو يستطيع يعني بيجهزه وممكن يدخل يغتسل بقى ده سنة ما استضعش لا اشكال عليه في مثل ذلك هو تغسل الميت ليس فيه أدنى إشكال لكن هذه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم طيب العلماء قبولي قالوا, قالوا بأن الصحابة رضي الله عنهم روي عنهم من غير وجه أنهم ربما كانوا يحملون الجنائز ولا يتوضعون وربما غسلوا الميت ولا يغتسلون ففهموا هي دفاهم السلاف إنه لو خدنا الحديث كده من غير طب دي الصحابة يبقى ما نغسل لما في الاختسل يبقى لازم تكتسل عندنا شقرين هتقول إنه يبقى لازم يختسل فلما جي الصحابة وما عملوش زي ما احنا عملنا في حديث روثمان كده لما يدخل عليه وهو توضأ وما لما يختسل ففهمنا يبقى فيهم هو إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ده ما كانش على وجوه فهمتم؟ طيب من الأخصال المستحدة أيضا إذا أفاق من إغماء أو جنون لو أفاق من اغماء أو جنون. يبقى ايه اغتصبوا لحديث عائشه رضي الله عنها قال ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اصل الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي ما في المخضب يعني اليناء الذي كان يغسل فيه الثياب تشطفه قبل كده يعني. قال ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينؤ يعني قام بجهد صلى الله على صلى الله عليه وسلم فاغمي عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه السلام ثم أفاق فقال أصلى الناس شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يفتح أصل الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال دعوا لي ماء في المخضب قال ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لي ينوء عليه عليهم صلى الله, على صلى الله عليه وسلم ثم أفاق فقال أصل الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فأرسل إلى أبي بكر حتى يصلي النبي صلى الله عليه في الحال ده ويجاهد ويغتسل يعني لو كان كده يعني يترخص بقى. يعني يقوم يتوضى وخلاص لا يقوم يغتسل ثم بعد ذلك يغمى عليه فيقوم فيغتسل ففهمنا من ذلك أنه يستحب يستحب إذا أفاق الإنسان من إغماء أن يغتسل الغسل لدخول مكة الغسل لدخول مكة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذيطوة مكان قريب من مكة حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها غسل لكل مكة الغسل لكل جماعة وفيه حديث أبي رافع أن المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل لكل جماعة غسل من دفن المشرك لو دفنت مشرك ليه بقى؟ لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبا طالب مات فقال اذهب فواره يعني ادفنوا فلما واريته ورجعت إليه قال لي اغتسل هذا حديث عواه النسائي وأبه داود وهو صحيح وإسناس. عرفتم يبقى دي الأفسان المستحبة كم غسل واحد غسل الإحرام بالحج أو العمر اثنين الغسل ممن غسله الميت. ثلاثة الغسل من الإغماء أربعة الغسل عند دخول مكة خمسة الغسل لكل جماعة ستة غسل من دفن المشرك تمام؟ من ذلك أيضاً لطبيعة الحال الاغتسال للعيدين ويوم عرفان لما روى البيهقي من طريق الشفعي عن ذاذان قال سأل, رجلاً سأل رجل علي رضي الله عنه عن الغسل قال اغتسل كل يوم قال لا schöne الغسل الذي هو الغسل قال يوم الجمعة و يوم ويوم و يوم النحل و يوم الفتر السائل كان يسأل عن الاغتسال ف غير الواجب اقول Viola انا اغتسق انو Habibiy it wants to gotta كل يوم اغتسق ه yes اقولك حاجة يعني. قال goodbye لا انا عقولك عن غسل يعني اللي هو مؤكد فقال يوم الجمعة ويوم يوم ويوم و ويوم النحل وقتها عادっていう غسل العيدين امتة يبدأ من أمتى في الليل يعني يجوز له أن يغتسل ليلا يغتسل ليلة العيد يعني يبتدي من بعد دخول مغرب اللي هو ليلة العيد يجوز له أن يغتسل في هذا وإن كان الأفضل أن يغتسل بعد الفج ويخرج لصلة العيد يعني صلي الفج يغتسل ويخرج ده هذا فعله صلى الله عليه وآله من الغصر المستحدة ايضا اغتسال المستحادة لكل صلاة المستحادة أو للذبر والعصر جميعا وللمغرب والعشاء جميعا وللفجري كذلك لو عايزة يعني ما يشكش عليها المستحاضة دي امرأة بعد ان انتهى مدة حيضتها ما زال ينزل عليها الدم وهو دم ليس كدم الحيض كما سيأتي تفصيله الشاهد ينزل عليها دم لو حبت ودي بقى دي سنة انها تغتسل لكل صلاة الاصل انها تتوضأ لكل صلاة حبت انها تجمع ما بين الظهر والعصر أو المغرب العشا والفجر بغسل الظهر العصر بغسل والمغرب العشا بغسل والفجر بغسل لهذا ذلك الدليل؟ حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن أم حبيبة استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل بكل صلاة هذا حديث فواه أبو داود صحاة الألباني وفي رواية استحيضة امراء العهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تعجل العصر وتؤثر الظهر وتغتسل لهما غسلا واحدا وتؤثر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا وتغتسل لصلاة الصبح غسلا هذا حبيث روى عبدالد النسعي وصححه الألبان عرفنا كده الاخصان المستحبة 8 يجب الاستطار من الناس عند الغسل فإذا اغتسل وحده في الخلوة جاز له التعري ولكن التسطر أفضل ولو كان وحده فالله حق أن يستحي منه لا شك التعري لا إشكال فيه من هذا الجانب لكن الأولى أن يستحي بعض الناس بيبقى يعني يترخص لو داخل بيته وما فيش إشكال إن هو يبقى قاعد برحته يعني طالما ما حد مطلع على عوراته لكن التسطر أولى فالله أحق أن يستحي منه يجزئ الغسل مرة لمن جامع مرتين أو أكثر بزوجة أو أكثر لما ثبت أناصر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطفع على نسائه بغسل واحد بس جايبين حديث أبي رافع قلت يا رسول الله ألا تجعله واحدة قال ذلك أذكى وأطهر لو شاء أن يجعله غسلا واحدة نصح له ذلك يبذئ غسل واحد عن حيض وجنابة في الزي حقض او عن جنابة وجمعة هو جامع زكتو أحب بقى يخذ حديث من غسل واغتس وبكر وابتكر جامع زكتو والناس احنا دايما نقول لهم تفاهمين يقول لك ان ليلة الجمعة الليلة المباركة يعني مش ليلة الجمعة بعد فجر الجمعة علشان يبقى يجمع مضين الأمرين انه هو مش هيغتفل الا بعد الفجر يأما ان هو يغتفل بعد دخول الأذان بس للسنة انه هو يغتفل ويخرج للصلاة يبقى معنا كده انه مش, مش ليلة الجمعة انما بعد فجر الجمعة بعد فجر الجمعة يسن له ان يجامع زوجه انشاء ويجمع مدينة الامرين ان يغتسل هو دي غسل يعني بقى سبب في تغسيله لها واغتسل واغتسل هو وبكر وابتكر بكر هو وابتكر مبالغة في التذكير ثم كذلك طب هو الشباب بقى يعملوا ايه يحملوا الحديث على محمد تاني من غسل واغتسل يبقى دالغة في الاختصال يجزئ الغسل مرة لمن جمع مرتين او اكثر لزوجة او اكثر ويجزئه عن جنابة وجمعة غسل واحد الشيخ الالباني هذه من الوطائف الشيخ الالباني رأيه انه يغتسل غسلين غسل الجنابة غسل الجمعة فالشيخ سيد سابق فقه السنة قال لا هو غسل واحد فجيس الشيخ سيد وحضرت لك 89 والله تمام وكان كانت في الزيتون بعتله بقى كان الشيخ الالباني كانت في اول تمام المنه اللي هو في التعليق على فقه الصن الشيخ الالباني كان معلق على الاحاديث وايه وقال انا بعتتله اجيبش كلامي ونصفيه فبعتنا له الشيخ يعني ما قولك في كلام الشيخ الالباني وتعليقاته على كتاب فقه الصن وكده فاول هو كان دمه خفيف قوي فكان أول من ذلك الرؤية أنا دبقت يعني حادثة المسلمين انا ما بروحش حتة في أي مكان إلا ويبعثوا لي الورقة دي يا جماعة أنا يعني دي مسائل بسيطة خالص يعني هو دلوقتي مسألة زي مسألة الاجتماع لغسل الجنابة وغسل الجمعة انا بقول هو غسل واحد بوفر لكم الميت هو بقول غسلين أعمل لكم إيه طائرة <تصفيق> الله أستعلم غسل المرأة كالرجل ولا يجب على المرأة نقضي شعرها في الغسل من الجنابة احنا قلناها كلام ده ويستحب ذلك في الغسل من الحيض والنفاس من صنن الغسل الوضوء قبله ازالة الاذى افراغ الماء على الرأس ثلاثا على بقية الجسد ثلاثا التيامن سوى تعميم الجسد بالماء الباقي ده كلها من صنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدار ماء الغسل الصنة ان يغتسل الجنوب من بقى يستطيع ذلك بالصاع الصاع ده خمس امداد المد قبضت الإيد لما تملاها بالمية يعني خمس غرفات من دول يس كده وطلع وشوفه وده المجلس الآن كده يقتصد بيه بركة إنما نحن في زمان نزعب فيه البركة من كل شيء فإن نقص او دعت الحاجة إلى الزيادة على ما سبق يبقى ثلاث آصع يبقى خمستاشر مد جاز ولا يجوز الإصراف في ماء الوضوء والوصل الله 15 مد بقى كده وشوفها هتنفى معكم لا. عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل او كان يغتسل بالصاع الى خمسة امداد ويتوضأ بالمد يتوضأ بالمد احنا هل المد اللي هو متين مل يعني التاني لتر يعني ناس وصلى الله عليه وسلم يضرب في خمسة يعني ناس وصلى الله عليه وسلم اللتر ده كم يغتسل به ده ولا يقضي وضوءك النهاردة يكره الاغتسال في المراحيط لأنها محلل نجسات والغسل فيها يؤدي إلى الوسوس ولا يبول في مكان ثم يختص فيه لأن لا يتنجس وكثيرا اتيامم اتيامم ضرب الصعيد الطيب اللي هو ايه التراب ضرب الصعيد الطيب باليدين بنية استباحة الصلاة وغيرها إن ضرب الصعيد الطيب باليدين بنية استباحة الصلاة وغيرها نيابة عن الوضوء والتيمم من خصائص الأمة الإسلامية وهو بدل فهارة الماء قال الله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائد أو لا مستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيبا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون هذه آية جميلة لأن فيها بيان لمقصود الله عز وجل أحد مقصد الشريعة وهي رفع الحرج ربنا مسعيز يشتق عليك مش عايزك تقع في حرج ربنا بيقول ما يريد الله ليجعل عليكم الحرج ما لقيتوش مية تقعوا بقى في حيصة بيس لا لكن ربنا عايز ايه عايز في موضوع التهارض كله يريد ليطهركم ويريد ان يتم نعمته عليكم حتى تعرفوه فتشكروه على ما اسداه لكم من النعم يشرع تيمم بديلا عن التهارتين بديلا عن الوضوء والغصف يعني يشرع التيمم للمحدث حدثا أصغر او أكبر إذا تعذر استعمال الماء إما لفقده او أن يتضرر باستعماله او عجز عن استعماله واحد مأسور ما عندهش مية ما عندهش غير طباية مية يشرب منها وما يقدرش عاجز عن أنه يستعمل الماء ده يضرب على الأرض ويتيمم واحد قالوله لو المية جدت على جسمك هترف مشكلة بنا بذلك جمال بيبقى حروق وحاجات كده بيبقى صعب عليهم لهم يستخدموا الماء فده يتيمن واحد تشق عليه الطهارب تشق عليه الطهارب من وجه يتعذر بسببها استعماله للماء فمثل هذا ايضا يتيمن اذا دينكم دين السماحة ودين يرفع عنكم الحرج. يجوز التيمم بكل ما على الارض من طاهر من تراب او رمل أو حجر او طين رطب او يابس شفتوا بقى اي حاجه تراب ماشي عشان كده بنقعد نقول ايه نفضط كده السجاده ولا المرتبه ولا اي حاجة هيطلع لك شويه غبار ينفع تشتغل منهم تراب او رمل طب ما لقيتش خالص حجر او طين رطب او يابس يعني ما لقيتش اي حاجه من الحاجات خالص لو بس ايه مسك نفسه شوية او حتى لو كان بس تضرب عليه ايه من غير ما تتسخ يعني مش, مش مطلوب كلا بس يعني شيء يسير خالص تأخذه يجوز التيمم صفة التيمم أن ينوي. ثم يضرب الارض مرة بباطن يديه ثم يمسح بهما وجهه ثم كفيه يمسح ظهر اليمنى بباطن اليسرى ثم يمسح ظهر اليسرى بباطن اليمنى وأحيانا يقدم مسح اليدين على الوجه دون الأول الحديث مع ذلك نقول الصفة دي تكون الزي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال أجنقت فلم أصب ماءا فاتمعكت في الصعيد نتلفت نفسه في التراب وصليت وفهم أنه معنى أن ربنا أنف تيمم صعيدا طيبا تيمم صعيدا طيبا تيمم أصلا في اللغة تيمم شيء أي صعيدا طيبا ومسألة كده على الإطلاق فقال صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه على الأرض ونفخ فيهما 테ابق ضرب بكفيه على الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه هيا دي بقى أنتوا حاولين يتقولون يمسح في الظاهر اليسرى ومشاره هل تهمين دي عمل ايه بقى ادي باطن اليسرى في ظاهر اليمنى والعكس و ادي باطن اليمنى في ظاهر اليسرى بسه هذا الحكاية كله <تصفيق> وأحيانا يمسح يديه يقدم مسح اليدين على الوجه ضرب كده مسح اليدين مسح الوجه لماذا؟ عندنا حديث عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال جاء رجل الى عمر رضي الله عنه وقال إني أجنبت فلم أصب الماء فقال عمار لعمر بن خطاب أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت وذكر الحديث الذي تقدم معكم في لغض آخر عن عمار قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا فضرب كفه ضربة على الأرض ثم نفضهما ثم مسح بها ظاهر كفه بقدم هنا ليه قدم في اللفظ ده الكفه مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بها وجهه خلاص كان يقال ثم مسح بهما وجهه وكفيه وهذين الحديثان متفق عليهم إذا نوى بتيممه أحداثا متنوعة زيبا يعني بالا وتغوط واحتلم اجزاءه التيمم عن الكل طبعا التيمم قلنا ينوب عن الامرين يباح للمتيمم يباح له ان يمس المصحف نعم كل ما يباح للمتوضئ يباح للمتيمم من صلاة وطواف ومس مصحف وقراءة لا اشكال بما يبطل التيمم ايه بقى هي نواقب التيمم ينقض التيمم ما ينقض الوضوء وينقضه ايضا وجود الماء لمن فقدهو والقدر على استعماله لمن عجز عنه وما مضى من صلاته صحيح لا تلزمه إعادته يعني هو دلوقتي اتيمه ومعدين صلت ظهر معدين المية جات يقول بقى توضى وصلت ظهر ثاني لا خلاص لكن هو المية لما جات هو لسه بالتيمم ما أحدث لا كده يبقى تيممه انتهى لازم يتوض إذا زال العذر من مرض أو حاجة ونحوهما فينتقد بذلك تيممه على أبي سعيد الخدرية رضي الله عنه قال خرج رجلاني في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتأمم صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فقال الذي لم يعد أصدت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للذي توضأ وعاد لك الأجر مرتين انه كان متحره يعني خايف على صلاةه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لك الاجر مرتين هذا حديث راه ابو داود النسي وصححه الالباني فاذا من كان به جرح قد لفه او كسر قد جبره حط عليه جبيرة حط عليه جبسه يعني فقد سقط عنه غسل ذلك الموبع ولا يلزمه المسح عليه ماشي العلماء بقى على خلاف قالوا انه يتيمم يتيمم وهذا مذهب الحنابلة أن يتيمم عن هذا العضو الذي اللي حط عليه جبيرا واللي حط عليه لفافة أن يتيمم عنه الذين قالوا لا يلزمه خلاص يصيبه وخلاص ما يدقاش عليه أي مشكلة استدلوا بإيه قالوا ربنا صحيح وفعله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتم منه ما استطعتم فذا المستطاع فسقط بهذين الدليلين كل ما عافظ عنه المرض وكان التعويض منه شرع والشرع لا يلزم إلا بقرآن أو سنة ولم يأتي قرآن ولا سنة بتعويض المسح على الجبائر والدواء من غسل ما لا يقدر على غسله فسقط القول بذلك جمهور الفقهائي على أن الجبيرة إذا كانت في مواضع أعضاء الطهارة كاليد والرجل فإنه يكفي المسح عليها أي الجبيرة مع غسل الصحيح الباقي من العض ولا يلزم التيمم هذا الجبيرة ما تيمم. هذا قول الإمام أحمد وشفعي في قديمه في قديم مذهذه وقال الشفعي في الجديد يلزمه التيمم هذا هو ما نص عليه في الجديد يفقى عندهم أنه هل يشترط معه التيمم لا. لا يشترط معه التيمم قلنا إذا من عدم الماء والتراب بكل حال أو لم يقدر على استعمالهما صلى على حصب حاله بلا وضوء ولا تيمم ولا إعادة عليه يمقى من عدم الماء والطراب ده احنا بسميه ده بقى فاقد الطهورين بكل حال او لم يخدر على استعمالهما صلى على حسب حاله بلا وضوء ولا تيمم ولا اعادة عليه اسم فاقد ليه الطهورين واحد فاقد الطهورين ودي برضو بمشكله بيها واحد عفانا الله إياكم واحد مأسور متكتف ومقدرش يعمل حاجة حيتوضى إزاي حيتيمم إزاي متكتف إيدي في حاجة أو واحد يعني عجز يدي تشلت ومحبيش حد جنبيه المهم يعني مئفاقد للطهورين لا عنده مية ولا عنده حجر ولا عنده طراب الدنيا يعني يقفلها من كل النواحي يعمل إيه بقى هذا يصلي هكذا بلا وضوء ولا تيمم ولا إعادة عليه يشرع التيمم للطهارة من الحدث الأصغر والأكبر زي ما تقدم مع غارة الخمس اللي هي بقى إزالة النجاس سواء كانت على البدل او السوب فليس لها تيمم فيزيلها فإن لم يستطع إزالتها صلى بحسد حاله طيب من جرح وخاف أن يضره الماء مسح عليه وغسله الباقي فإن تضرر بالمسح هذه المسألة لكم يتحدث فيها نحن عنهم أنه يتيمم ويغسر الباقي الثانيين قالوا لا ما يتيممش الأولى حاجة هو يمصح عليها ما زلش يمصح عليها ما يعملش حاجة ما يدرش يمسح عليها يبقى, يبقى الجزء الباقي هو ده المستطاع ويسيب العضو اللي هو مجبر ده او ما فيه يبقى عندنا فيها خلاف والخروج من الخلاف مستحام ما الذي يفعل المتعمم إذا صلى ثم وجد الماء في الوقت يعمل ايه يتوضأ بس صلاةه التي صلىها صلاةه التي صلىها صحيحة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك